أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق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 كَن فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَللٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ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 من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل ما الله إلى الآخرة فأطيعه في العذاب الشديد. قال قريمه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدأ فتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هلمت لأس وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد